الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى 111. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل اتاك حديث موسى إذ رآ نارا فقال لأهلهم قصوا إني انست نارا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 انا ربك فاخلع نعلي انك بالوادي المقدس قوى وانا اخترتك فاستمع بما يوحى انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاه لذكري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 113. واضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى 114. لنريك من آياتنا الكبرى 115. اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب ويسر لي أمري وحلو العقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أذري وأشركه في أمري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 اني فيه في التابوت فخذ فيه في اليم فليلقه اليم بالساحل ياخذه عدو لي وعدو له والقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني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 فلبثت سنين في اهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب انت واخوك باياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا الى فرعون انه طغى فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيْنًا الَّلَّعَلَهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى قَالَ رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَن يَطْعَمَ قَالَ لَا تَخَافَ إِنَّي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى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 وقال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الارض مهدا وسلك لكم فيها سولا وانزل من السماء ماء وأن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 إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل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 انما تقضي هذه الحياه الدنيا انا امنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما اكرهتنا عليه من السحر والله خير وابقى انه من يأتي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 ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى 113. فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم 119. فِي فرعون قومه وما هدا 110. يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطول الأيمن وواعدناكم جانب الطول كُرِّلَ الْأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تُطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ هَتَّىٰ وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَا مُوسَى قَالَ هُمْ أُولَٰئِكَ أَثَرِي وَعَجِلْتُ إلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامر فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعلكم ربكم وعدا حسنا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 ولكن حملنا أوزارا من زينة القوم فقدفناها فكذلك القى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي فَلَا يَرَوْنَ أَنَّ لَا يَرْجِعُ إلَيْهِمْ قَوْلَهُمْ وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرَّهُمْ وَلَا نَفْعَهُ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَوْنٌ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمَ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ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 وانظر الى الهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقن له ثم لننسفنه في اليم نسفا انما الهكم الله الذي لا اله الا هو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 نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقه إن لبثتم إلا يوما 112. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا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 فأكل منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى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 ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى 119. أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ بالصلاة عَلَيْهَا عليها لا رِزْقًا رزقا نحن وَالْعَاقِبَةُ والعاقبة للتقوى 110. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أو لم 126. ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا, لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنت تَرَى <تبع> آيَاتِك مِنْ قَبْلِ أَن نُذِلَّ وَنَخْزَى قُلْ كُلٌّ مُتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوا بَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السوي ومن اهتدى